خاتمة في علم التفوف من نفسه شريفة أبيه يربأ عن أموره الدنيه ولم يزل يجنح للمعالي يسهر في قلابها الليالي ومن يكون عارفا بربه تصور ابتعاده من قربه فخاف وارتجا وكان صاغيا لما يكون آمرا أو ناهيا فكلما أمره يرتكب وما نهى عن فعله يجتنب فصار محبوبا لخالق البشر له به سمع وبطس وبطر وكان لله وليا انطلب أعطاه ثم زاده مما أحب وقاطر الهمة لا يبالي يجهل فوق الجهن كالجهالي فدونك الصلاح أو فسادا أو سخطا أو تقريبا أو إبعادا وزن بحكم الشرع كل خاطري فإن يكن مأموره فبادري ولا تخف وسوسة الشيطاني فإنه أمر من الرحمن فإن تخف وقوعه منك على من هي وث مثل إعجاب فلا وإن يكوى استغفارنا يستقر لمثله فإننا نستغفر فعمى الوداو العجب حيث يخفر مستغفرا فإنه يكفر وإن يكن مما نهيط عنه فهو من الشيطان فاحذرنه فإن تمل إليه كن مستغفرا منذن به عساه أن يكفرا فيغفر الحديث للنفس وما هم إذا لم يعملوا تكلما فجاهد النفس بأن لا تفعله فإن فعلت تب وأقلع عجلا وحيث لا تقلع للتنزادي أو كسل يدعوك بالسحوادي فاذكر هجوم هازم للذات وفجأة الزوال والفوات وأعرض التوبة وهي الندم على ارتكاب ما عليك يحرم تحقيقها إقلاعه في الحال وعزم ترك العود في استقبال وإن تعلقت بحق آدم لابد من تبرئة للدمم وواجب إعلامه إن جهلا فإن يغب فبعث إليه عجلا فإن يمت فهي لوارث يرى إِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَعْطِهَا لِلْفُقَرَى معنية الغرم له إذا حضر ومعشر ينوي الأدى إذا قدر فإن يمت من قبلها يُرجى له مغفرة الله بأن تناله وإن تصح توبة وانتقضت بالعود لا تضر صحة مضت وتجب التوبة من صغيرة في حال كالوجوب من كبيرة ولو على ذنب تواه قد أثر لكن بها يشفو عن القلب الكدر وواجب في الفعل انت شكك امرت أو نهيت عنه تمسك والخير والشر مع تجديده بقدر الله كما يريده والله خالق لفعل عبده بقدرة قدرها من عنده وهو الذي أبدع فعل المكتسب والكسب للعبد مجازا ينتسب واختلفوا فرجحت توكلوا وآخرون لاكتساب أفضلوا والثالث المختار أن يفصل وباختلاف الناف أن ينزل من طاعة الله تعالى آترا لا ساخطاً إن رزقه تعثر ولم يكن مستشرفاً للرزق من أحد بل من إله الخلق فإن ذا حقه التوكل أولى لا وإلا لاكتساب أفضل وطالب التجريد وهو في السبب خفي شهوة دعت فليجتنب وذو تجرد لأسباب سأل فهو الذي عن ذروة العز نزل والحق أن تنكث حيث أنزلك حتى يكون الله عنه نقلك قفض العدو ترك جانب الله في صورة الأسباب منك أبداه أو لتماهم مع التكاثل أظهره في صورة التوكل من وفق الله تعالى يلهم البحث عن هذين ثم يعلم أن لا يكون غير ما يشاء فعلمنا إن لم يرد هباء والحمد لله على الكمال سائل توفيق لحسن حال ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمدا والآل والصحب ومن لهم قفى وحسبنا الله تعالى وكفى